بل ليس كل قول يقال ان يكون حقا بل يجب علينا ان بين الاقوال والاراء وان نرجح اقربها الى النص فكلما قرب الراي من النص ومن ظاهر اللفظ كان اقرب الى الصواب إن هذه الآية نفسها تدل على أن الإسراء كان بالجسد والروح جميعا وأنه كان يقظة لا مناما لأن الله عز وجل يبدأها بالسبحان فيسبح نفسه والتسبيح لا يكون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 الثقات من المؤرخين وقيل إنها كانت قبل الهجرة بستة عشر شهرا والخلاف هنا هيئ ويسير لكن إذا جرينا على أنها كانت قبل الهجرة بسنة واحدة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 الحادثة وقعت في رجل فليس هناك ما يدل على أنها وقعت في السابع من رجل كانت حادثة الإسراء في جو مليء بالمآتي والأحذان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 ما تنوء به الجبال حتى إنهم اضطروه إلى أن يخرج من مكة مختفيا فيذهب إلى ثقيث بالطائف يدعوها إلى نصرته وحمايته حتى يبلغ رسالة ربه وقطع رسول الله صلى الله عليه وزلما تلك الرحلة الشاقة سائرا على قدميه وليس معه إلا مولاه زيد بن حارفة رضي الله عنه فليهنأ أهل الخطوة بخطوتهم هذا رسول الله يخرج من مكة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 أن يطأ هذه الأرض بقدميه حتى يعلو بكل خطوة قدره علوا فوق علو لأنها قدم اغضرت في سبيل الله ذهب إلى ثقيف بالطائف وهلض عليهم الإسلام ودعاهم إلى الله وبشرهم بالجنة إنهم آووه ونصاروه حتى يبلغ رسالة ربه فلم يجد منهم إلا الصدود والإعراض والجبه والغلظة فكلما دخل على واحد من سادتها فرضه وأمر أن يخرج من داره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 بعدما طلب من القوم أن يخفوا رحلته عن قريش وأن لا يخبروهم بمزيره إليهم ولكن القوم كانوا لآمن أشد اللؤ فحتى هذا الطلب الذي تهش له المرؤة العربية حتى هذا الطلب اليسير أبوه عليه وقالوا لابد أن نخبر قريشا بما كان ثم تركهم وانصرف مهموما مفدودا يسير في غير وعي وقد جعل له القوم صماطين من صفهائهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة وهو سائر حتى أدموا عقبيه وكان زيد ربي الله عنه يتفرس عليه ويقيه بجسده من الحجارة حتى بعد عن دار القوم ومحلتهم فجلس إلى حائط كان لعثبة وشيبة ابني ربيعة مهموماً مكروبا في هذه اللحظة التي لا ينساها الزمان أبدا في هذه الآونة التي تطلعت فيها الدنيا كلها إلى ألفاظ تخرج من هذا اللسان الرصب دائما بذكر الله تخرج شكايته إلى الله لا إلى أحد من الناس فقد يأث من الناس جميعا فيقول في دعائه بعدما رفع يديه إلى السماء اللهم إني أشك إليك ضعف قوتي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 أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال نوح داعيا على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل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 لهذه الرغبة ونزلت من نفسه مكانة عظيمة وخرج هو وبنوه بسيوفهم يحمون رسول الله ويحيطون به حتى دقل مكة وحتى طاف بالبيت الحرام ثم أوصلوه إلى بيته لم ينسى صلوات الله وسلامه عليه هذه اليد للمطعم ابن عبيت بل ظل يحظمها حتى إنه لما أثر سبعين من رجالات قريش وصناديدها قال والله لو كان المطعم بن عبي حيا وكلمني في هؤلاء النتنا لو هدتهم له فصلى الله وسلم وبارك على رسول الوفاء ورسول الخلق العظيم في هذه المهن القاسعة وفي هذه الظروف العصيبة تقع حادثة الإسراء تسرية لقلب رسول الله بالمال ولا إغراء بالملك ولا إغراء بالسيادة كما لا يرهبه في سبيلها تهديد ولا وعيد فكانت حادثة الإسراء هي النوطة الإلهي الذي علقته السماء بصدر رسول الله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 بمكة يضيق عليه كفارها الخناق بل انه سيمتد ويمتد سيمتد الى المدينة اولا ثم يخرج منها فاتحا ظافرا يملأ الدنيا كلها عدلا ونورا بعد أن ملئت ظلما وجورا كانت هذه الحادثة ربطا من الله لرسالات السماء فقد كانت هناك بالشام رسالات الرسل من بني إسرائيل أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فالشاب هي نعدل الأنبياء ونهدط الرسالة عليهم فأراد الله أن يجمع هذه النبوة الجديدة إلى تلك النبوات القديمة وأن تلتقي بها في مهدها الأول إشارة إلى وحدة دين الله وأنه دين واحد للأولين والآخرين ليس فيه فرقة ولا اختلاف فدعوة نوح هي بعينها دعوة هود هي بعينها دعوة صالح أخي سمود هي بعينها دعوة إبراهيم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 ومن ينكر ويجحد الرحلة السماوية فقد جحد الأخبار المتواترة التي امتلأت بها دواوين السنة والتي رويت عن أكثر من عشرين صحابيا فعديث المعراج لا تحصى كثرة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 ماذا يقول الجاعدون ماذا يقول المكابرون في قوله تعالى ولقد رآه أي رآ محمد جبريل عليهما السلام نذلة أخرى في صورته الملكية عند سبرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السبرة ما يغشى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 عند صدرة المنتهى ببصره لا رؤيا مناب ولا رؤيا بالروح يقول ما ذاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ومع فنحن نرى أن هذه الآيات صريحة كصريح, كصريح الإسراء كما طرحت آية الإسراء بالإسراء فقد طرحت هذه الآيات بالمعراج ثم الأحاديث التي لا تخصى كثرة عن نسب المعراج له صلى الله عليه وسلم وصعوده عليه ويأحاديث متفق عليها في دوائل سنة كلها وبحسبها من القوة أن يرويها الشيخان اللذان اتفقت الأمة على قبول روايتهما حتى قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه الشيخان يفيد القطعة كالقرآن ولا يجوز أبدا رد حديث ورد في الشيخين واتفقت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 وأجمعت على الجيل في كل عصر وفي كل جيل ولم ينكره إلا ملاحدة معطلون جاهدون لا يروق لهم إلا الإنكار وإلا الجحل مع ما, ما أقمت لهم من الأذلة رحلة السماء رحلة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 ورسول الله صلى الله عليه وسلم فصليا جميعا ركعتين تحية المسجد ثم خرج وعند الباب قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إناء إناء من لبن وإناء من خمر وقيل من عسل وقيل من ماء فاختار اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة أو هديت للفطرة ثم قال فنصب لي المعراج بعد هذا على طول بعدما خرج من باب المسجد نصب له المعراج إنه هو سلم ذو الدرج فرقى عليه هو جبريل عليهما السلام حتى بلغ أسباب السماء الدنيا فاستفتع جبريل فقال له خزانها من قال جبريل قيل ومن معت قال محمد قال اوقد بعث اوقد ارسل اليه قال نعم قال فاهلا به ومرحبا ولنعم المجيء جاء يستبشر به اهل السماء ولا يعلمون ما اراد الله به لأهل الارض ثم يرى في السماء الاولى اباه آدم عليه السلام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 فيرحبان به ويدعوان له بخير ثم يرقى إلى الثالثة فيجد فيها يوسف ابن يعقوب وقد أعطي شفر الحسن ثم يرقى إلى الرابعة فيجد فيها إدريس عليه السلام فيسلم عليه فيرحب به إدريس ويدعو له بخير ثم يلقى في, في هارون ذلك الرجل المحبب في قومه ثم يلقى في السادسة في موسى كليم الله ثم يلقى في السابعة في إبراهيم خليل الرحمن ثم يصل إلى سدرة المنتهى ويقول صلوات الله وإذلام عليه في وصفها لقد غشيها من أمر الله ما غشيها فتغيرت فلم يستطع أحد أن يصفها من حسنها ويقول إن أوراقها كآذان الفيلة وإن ثمارها كقلال هجر ثم يصعد فوق السبرة وهذا مقام ما علاه أحد من الخلق حتى ولا جبريل نلك الوحي لا يستطيع أن يجاوز السبرة ولكن ضيف الليلة ذلك الضيف الكريم على ربه أذن له في أن يدنو ويدنو ويقرب ويقرب فتجاوز السبرة حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام وغشيته سحابة فيها من كل لول وكان من ربه قاب قوسيني أو أدنى وحينئذ سمع نداء الرب جل شأنه يقول له من فوقه يا محمد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 ليقربه ويذنيه هذا الإذناء وهذا التقريب الذي لم يكن لأحد من الخلق سواه ثم ليفرض عليه الصلاة إني منذ غلطت السماوات والأرض فربت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة كل يوم وليلة فيرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ينتظره جبريل فيهبط به جبريل فيمران على إبراهيس فلا يقول له شيئا ثم يمران على موسى بن عمران فيستوقفه ويقول له يا محمد ماذا عهد إليك ربك وإلى أمتك يا لها تحمل معاني الإشفاق من أخي لأخيه من موسى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 وأبصارا وأقصرها أعمارا فارجع إلى رب فاسأله التخليف فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كأنه يختشير في الرجوع والعودة لأن دا مقام لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك البروث كون الإلهي جبريل هو الذي يعرف إن كان يجوز إن كان يسوق في النقاء الإلهي أن يعود محمد لمقابلة ربه أذن له ملالك ولهذا لما نظر رسول الله إلى جبريل يستشيره قال له نعم إنشئ فصائد مرة أخرى وفي نفس المكان الذي رشيته فيه الضباب قال يا رب حط عن أمتي فإن أمتي ضعفة لا تطيق ذلك فحط الرؤوف الرحيم واستجاب لنداء عبده وحط عنا خمسا أو قال عشرا على خلاف الرؤية وهو كذلك خلاف حي وخلاف يسير من الروايات روايات تقول إنه حط عنه خمسا فخمسا فخمسا حتى صارت خمسة طلوان ومنها ما يقول إنه حط عنه عشرا فعشرا فعشرا وبعدين في الآخر خمسة وبقيت خمسة على كل حال الخلاف يسير المهم أن مراجعة نبينا صلى الله عليه وسلم لربه ثابتة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 فإن عملها كتبت له عشرة حسنات إلى سبعين ضعفا إلى سبعين إلى ما شاء الله وأن من هم منهم بسيئة فلم يعملها بل تركها لله كتبت له حسنا فإن عملها كتبت عليه سيئة واحد هذا هو حديث لإسرائيل المعراج إيه اللي فيه علشان ننكره لماذا يليج هؤلاء المنكرون لماذا يمعنون في السفاهة وفي الغي لماذا ينكرون المعراج وماذا في المعراج من إنكار بعدما أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وبعدما عمل عنه هذه الروايات كلها صحابته الأمنا الثقاء الجذيرون بكل فقه ثم حمل ذلك عنهم التابعون الذين رضي الله عنهم ثم حمل ذلك أئمة هذه الأمة وسلفها الصالح يكذبوا مين في هؤلاء أنا أريد أن أعرف ما من يكذب في هذه الروايات عن كذب مين يكذب أحمد يكذب الثوري نكذب الأوزاعي نكذب ابن المبارك نكذب فلان وفلان من أئمة هذه الأمة وإذا ضعت ثقتنا بهؤلاء وهم الذين حملوا إلينا هذا الدين وبنقوا إلينا هذه الأمانة فنضع ثقتنا في مين إذن؟ من نصدق بعد هؤلاء إذا كان هؤلاء عندنا في موضع الاستهام فمن نصدق بعد هؤلاء الكرام ما نصدق فيا قوم اتقوا الله في دينكم اتقوا الله ولا تسمعوا لهؤلاء الهلافين لا المبرسمين انهم بين بين بين مخدوعون مضللون واما عملاء ماجورون فلا نصدقهم قبلهم فلنفض ايدينا من اكرم انتراث وأغلى كنب وضعه الله بين أيدينا وهو كنب السنة المطهرة التي تضيء لنا الطريق في هذه الظلمات التي تغشانا بين الحين والحين إنها هي التي تبصرنا الطريق وتهدينا السبيل كيف نعيش بلا سنة كيف نعيش بلا حياة إن السنة هي الحياة فكيف نعيش بلا حياة كيف نعيش هملاً؟ كيف نعيش بدون أدب؟ نأخذهم من نبينا صلى الله عليه وسلم شمته في واحد ينزل عليه كتاب ثم يسكت عن بيان هذا الكتاب وهو مأمور بالبيان لأني كانت مهمته صلى الله عليه وسلم عليه أن يقرأ القرآن فقط كما يقرأه فلان وفلان هل كان قارئا فقط أم كان مطبقا وكان مبينا إذا كانت المهمة القراءة كل واحد يرى يقدر يقرأ كانت مهمته بس يقولوا تعالوا ما عليكم صورة الجفية سبحان الله كيف كيف نقطع الصلة بيننا وبين هذا النور فنعيش بالظلام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 التي اعتمدت في دينها على القرآن بس وقطعت الحبل الذي ربط القرآن بالسنة ظلت ضلالا بعيدا وهاكم الخوارج كان سبب ضلالهم هو تعوينهم على القرآن ورفضهم السنة حتى ينقع أنكروا الرجل ووثابت بالتواتر والسنة الصحيحة وأنكروا المسعى الغفبين وأنكروا كثيرا من السنن لأنهم اعتمدوا على القرآن فلما لم يجدوا في القرآن ما دلت عليه السنن أنكروه وكفروا به وجد المعتذل برضه كذلك أنكروا كثيرا من السنن لكن كان موقفهم أخف من موقف القوارج لأنهم صدقوا ببعض الأحاديث وأنكروا البعض على كل حال هناك قانون للقبول وقانون للرب فلا نقبل كل شيء ولا نرفض كل شيء بل معنى الميدان الذي نزل به الأقوال والأخبار فالخبر الذي يجوز القمطرة ويرجح في الميدان خلاص نقبله على العين الخبر الذي يتعثر ويطيش في الميدان نرفضه ولا كرام هذا هو قانون العدل يا أخوانا والإنصاف مش أنا أجي أرفض على طول كل السنة لا كلام فارغ تبقى أنت متهور أو أقبل على طول كل السنة لا تبقى أنت عبيت وسابت لأننا ننكر أنه, أنه قد وضعت أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أحاديث ضعيفة وفي رواتها من التهل فلا علينا أن نعرف عن هذه الأحاديث جانبا ونأخذ الصحية الجليل اللي بيتألق كتألق الشمس كتألق الفجر نأخله على العين والرأس وأئمتنا رضي الله عنه قد كفونا هذه المؤنة قد كفونا مؤنة البعث عن الأحاديث فغربلوها مرة وبعدين نخلوها مرة حتى أخرجوا لنا الزبدة الزبدة الخالصة التي لا يشك فيها أحد وبعدين كل يوم نسمع جديد يسمعنوا ان لا